بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في تسجيلات طريق الاستقامة بساجر أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان إناها إناها إناها قل يا عبادي الذين أسرفوا عنها لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وهوز العابد ونسيت أن الله أنزل آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد هكذا فلتكن التوبة فإن صدق التوبة إلى الله علانة على قبولها فإن من علم أن عند الله حسن المآب آب ومن خاف الجزاء مما في الكتاب تاب ومن حذر أليم العذاب ذاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 فكذلك من تاب إلى ربه فقد رجع إليه ذاته الحقيقي وقوته القلبي وهي التوبة إلى الله الموصلة إلى منازله الأولى في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فحري بالتائب النادم أن يقوم بالباب إذا نام الناس ويبسط لسان الاعتدار وينكس الراس ويتضرع بالسؤال لله ويكثر ولا باس ويقول مع الديس والفقه والإفلاس اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم اهد شبابنا ونساءنا اللهم جنبهم فواحش والأثام وجعلنا وإياهم هداة مهتدين وبكتابك وسنة نبيك عاملين وإليهما داعين برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم حبب لي إلى الإيمان وزينه في قلوبنا. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين قال بالعقيل الحنبلي رحمه الله ولولاكم من بركات مجاهدة النفس في حقوق الله والإنهاء عن محارم الله إلا أنه يعرف عليك فيسخرها حتى تنقاد لك ويسقط عنك مؤونة النزائلها إلى أن قال ما أرى تطاعة الله على المطيع قوم شخر لهم الرياح والمياه والحيوانات وقوم أعاق عليهم الحوائج وكسرها تسجورهم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أبجاالت ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما فما تمت أنك عرفت أن الهدية إلى الله مصوفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة فلا تغتر بصلاتك ولا بصومك ولا بجميع قربك فإن هذا وإن كان من تسبك فإنه من خير ربك وفضله الدار عليك لفضيلة الشيخ طارق بن شيهان الغويري. الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب يحب التوابين والمتقهرين ويغفر للمنيبين والمستغفرين ويقيل عثرات العاثرين ويقبل اعتذار المعتذرين فله الحمد كثيرا طيبا مبارتا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وصلى الله على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة إن من أشرف مقامات السالكين إلى رب العالمين والتي يرتقي بها العبد في معالج الفضل ليكون من حزب الله المفلحين وعباده المتقين ويحوى بجنات عدل في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقام التوبة إلى الله والأوبة إليه فلا نجاح ولا فلاح ولا نجاة ولا حياة ولا سعادة ولا ريادة ولا اطمئنان ولا أمان إلا بالوثوب إلى هذا المقام الأوحد والطريق الأمجد فمن وفق للتوبة والعمل للآخرة فقد فاز فوزا عظيما ومن خذل فهو الظالم العاتي والله تعالى قسم العباد إلى تائب وظالم وما تم قسم ثالث البته ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وأوقع اسم الظالم على من لم يتب نقل صاحب الحلية عن أبي ذكر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال هل, يرد هل ترى الناس ما أكثرهم ما فيهم خير إلا تقي أو تائب قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الآية في شورى مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه وأتى بأدات لعلي المشعرة بالترجي إذا بأنكم إذا تبت كنتم على رجاء الفلاح فلا يرد الفلاح إلا التائبون جعلنا الله وإياكم منهم بل الله إليها اليهود والنصارى فقال عز وجل افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ودعا اليها المشركين كافه فقال عز وجل فإن إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ودعا إليها المشرفين على أنفسهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الشوكاني رحمه الله هذه الآية أرجع آية في كتاب الله باستمادها على أعظم بشارة أيها الإخوة لما كان لقوعه الخطأ طبع بشري وجبلة آدمية كانت التوبة بعد ذلك كما بهذا الاعتبار ولهذا جاء عن سعيد بن جبيد أنه قال إن العبد يعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد يعمل السيئة يدخل بها الجنة قال ابو تيمية رحمه الله في رسالته التحفة العراقية وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها ولذلك قال رحمه الله تعالى كما في رسالته التدمرية من تاب بعد ظلمه فقد شابه أباه آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال رحمه الله كما في مجموع فتاويه وليست التوبة نقصا بالهيأ من أفضل الكمالات والله قد أخبر عن عامة الأنبياء للتوبة والاستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم وفي التنزيل قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال مجاهد بن جبر يعني جهولا بعاقبة أمره وفي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدليس الخولاني عن أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه és فيما روا عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أظهر الذنوب جميعا فاستغفروني أرثل لكم وفي صحيح مسلم من حديث محمد بن قيس قاضي عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال لما حضرت الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم وروى الترمذي من حديث علي بن مسعدة الباهل عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أيها الإخوة إن الجنوب مهلكه وأي مهلكه والتمادي فيها منذر بخطر وربما كان ذنب واحد سبب لشقاء العبد فيا مغرورا بالأمان لعن إبليس وأهبط من الجنة بترك سجدة واحدة أمر بها وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها وأمر الله تعالى بقتل الزان إن كان محصنا بأسمع القتلات لإيلاج قدر الأملة فيما لا يحل وأمر بإيساء الظهر شياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مشكل وأبان عروا من أعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه أي يحبسك في النار بمعصية واحدة ولا يخاف عقباها دخلت الرأة النار فيه الله والرجل يتكلم بكلمة لا يقيلها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد ونسيت أن الله أنزل آدما منها إلى الدنيا بلم واحد ومن أعظم آثار الذنوب على العبد أن تخصف بقلبه كما يخصف في المكان من الأرض وعلامة الخصف به أنه لا يزال جوالا حول السفيات والقالورات والغذائل. كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأمور جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن طالق عن ربعي بن حراش عن كذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كأطل الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة, نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير عليها على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال ابن قيم رحمه الله في إغاثة اللهفان والفتن التي تعرض على القلوب هي فتن الشهوات والشفهات فتن الغي والضلال فتن الجهل والظلم فتن البدع والمعاصي ولما علم عدو الله إبلي أن المجار على القلب والاعتماد عليه أقبل عليه بأنواع الوساوس وأجلب عليه بصنوف الشهوات وزين له من الأحوال والأعمال ما يضله عن الطريق وأمدله من أسباب الغي ما يقطعه عن التوفيق وقال رحمه الله كما في المدارج وقد جعل الله ثلاثة أنهار يتطهر بها العبد من ذنوبه وأدرانه ومعاصيه نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات الماحية ونهر المصائب المكفرة ومن لم يفي بطهره هذه الأنهار الثلاثه فلا يفي بطهره إلا نار جهنم وما خلقت النار إلا لإذامة القلوب القاسية معاشر الأحبة قد تضافرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعقد الإجماع ونقله غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن تيمية وابن طيم وغيرهم على وجوب التوبة إلى الله تعالى قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الآية دلت على وجوب التوبة على الفور وفي تكرير الخطاب بقوله أيها المؤمنون تأكيد للإيجاب وإذان بأن وصف القمان موجب للامتثال حكما لعلكم تفلحون أي أن الفلاح معلق بالتوبة إلى الله تعالى بل حقيقة الإسلامية الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سعيد ابن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الخبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقناه الله بما أتاه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي اعملوا بجميع أعمال البر ووجوه الخير ف هذه هي حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام ما أمر واجتناب ما نهى قال بمقيم رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فكل تائب مفلح ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وقال تعالى ومن لم يتف أولئك هم الظالمون وتارك المأمور ظالم فما أن ذا إلى المحدور ظالم وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة عكل الأمرين فالناس الإسمان ظالم وتائب ليس إلا فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحامدون لحدود الله وإنما سمي تائب لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته فالتوبة هي حقيقة الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة وبهذا استحق التائب أي يقول ممن يحبه الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتقهرين بل إن هداية الله وكفايته لعبده على قدر صد توبته وإنابته قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا على القيام بها علما وعملا وحالا ولم يجعل الله محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها أخرج مسلم في صحيحه من حديث عكيمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله فالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فالقجع في ظلها قد أيس من رحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فلما كان فرحه برجوع ذابته وعليها طعامه وشرابه وزاده الذي يتقوت به ما يبلئه إلى منزله فكذلك من تاب إلى ربه فقد رجع إليه زازه الحقيقي وقوته القلبي وهي التوبة إلى الله الموصلة إلى منازله الأولى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والفرح صفة فعلية خبرية ثابتة لل الله عز وجل بالأحاديث الصحيحة وما نثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى وصفات الكمال نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمتيل ومعتقد أهل السنة في باب صفات الله وسط بين أهل التعطيل والتمتيل وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فإن يقل جاميهم كيف استوى كيف يجيف فقل له كيف هو معاشر الإخوة دع الله تعالى في كتاب المؤمنين بأن يتوبوا إليه توبة نصوحة فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أيك عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار والنصف في التوبة تخليصها من كل غش ونقص وفساد قال سعيد بن مسيب تنصحون بها أنفسكم وقال ابن قيم النصف في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع بل إلا تناولت الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار الثالث تقلصها من الشوائب والعلم القابحة في إخلاصها ووقوعها لمحن الخوف من الله والرغبة فيما لديه لا كمن يتوب لحفظ حاجته وحرمته ومنصبه وفي صيح مسلم من حديث بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني زليت فطهرني فردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لما تردني لعلك تردني كما ردت ما فوالله إني خبلا قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدته أتته بالصبي في خرقه قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأضعيه حتى تفطميه فلما فضمت أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا ربي الله قد فضمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر وحفرنها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسببها فسمع نبي الله سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت هكذا فلتكن التوبة فإن صدق التوبة إلى الله علانة على قبولها فإن من علم أن عند الله بسر المآب آب ومن خاف الجزاء مما في الكتاب تاب ومن حذر أليم العذاب ذاب الصدق منزلة القوم العظمى طريقة المثلى الذي من لم يسر عليها فهو من المنقطعين الهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنال من أهل النيران وهو سيف الله بالأرض الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا أغداه وصرعه من صالبه به لم ترد صولته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحق الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي دخل من الواصلون إلى حرك ذي الجلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين عن طلق حبيب قال إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد وإن نعم الله لا تخصى ولكن أصبحوا تائبين وأنسوا تائبين كان إبراهيم من من الأشراف وكان أبوه كثير المال والخدم والمراكب والجنائب والبزاة فبينما إبراهيم في الصيد على فرسه يرفض إذ هو بصوت من فوق أوكي. يا ابراهيم إضلحي... ما هذا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اتَّقِ الله عليك بالزازر يوم الفاقة فنزل عن دابته ورفض الدنيا وفي رواية فهدفته هاتف ألي هذا خلقت أم بهذا أمرت فنزل وصاد فراعيا لأبيه فأخذ عباءته وأعراف فرسه ونزل البادية وصحف التورية والفضيل ودخل الشام وكان يأخذ من الحصاد وحفظ البساتين كان الفضيل من قيار لصا يقطع الطريق في بلاد خراسان كان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يوطق الجدران إليها السمع تاليا يقرأ فلم يألل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم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 استمع تاليا يقرأ ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولما سمعها قال بلى يا رب, بلى يا رب قد آنف فرجع فأواه الليل إلى قربة فإذا فيها مسافرين فقال بعضهم نرحل قال الآخر حتى نصبح فإن بضيلا على الطريق يقطع علينا. قال: نذكرك وقلت أنا أسأب الليل بالمعاصي وقوم من المسلمين يخافوني وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتبع. اللهم إني قد تبت إليك اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. قال: الذهبي في شير أعلام النبلاء معلقا على هذه القصة فالشرك أعظم من قطع الطريق وقد تاب من الشرك خلق صاد. وأفضل الأمة فنواصل عباد بيد الله وهو يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وبالترمذي في صفة القيامة من حديث عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد مولى قلحة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجبل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب فعله فأتت امرأة فأعطاها ستين دينارا على أي يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته اقتعدت وبكت فقال لها ما يبكيكي قالت هذا عمل لم أعمله قط قال فلما تفعلين هذا ولم تكوني فعلته قط قالت حملتني عليه الحاجة قال فتركها ثم قال اذهبي ودنا لك ثم قال والله لا يعص الله الكفل أبدا فما من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه غفر الله للكفر أيها الإخوة ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأبده خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت قال ابن عبد البر أنشد ابن الفرضي لنفسه أسير الخطايا عند بابك واقفه على وجل مما به أن تعارفه يخالف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي وما لك في فصل القضاء مخالف فيا إلهي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف إخواني إن التوبة لا تصح ولا تقبل حتى تنتظم في شروط ستة الشرط الأول إخلاص التوبة لله تعالى فلا يكون الباعث عليها سوى الله ورضاه ومحبته وخشته والتطلع إلى ما عنده قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذين حنفا وفي البخار من حديث محمد بن إبراهيم عن عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية وإنما كل مرئ ما نوى ثانيها أن يقع عن الدم ويقف جوالحه عن مواقعة الآتام واقتحام الحرام فكيف تصح التوبة من الدم مع الإقامة عليه ثالثها أن يقع بقلبه الندم والحسرة في مقارفته لمعصية الله فالندم مقام يقوم بالقلب دليل على صد التوبة وصراحة الأوبة لله فحري بالتائب النادم أن يقوم بالباب إذا نام الناس ويبسط لسان الاعتذار وينكس الراس ويتضرب رعب السؤال لله ويكثر ولا باس ويقول مع الديس والفقه والإفلاس وفي سنة ابن ماجه من حديث عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن لمعقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بمسعود قال فسمحته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم توبة رابعها العزيمة على عدم الرجوع إليها فمتى صدق العبد في توبته كرهة يرجع إلى دمبه كما يكره أن يقذف في النار قال شيخ الإسلام بن تيمية ولا يجوز لمسلم إذا تاب ثم عاد أن يكون مسرًا بل يتوب ولو عاد في اليوم مئة مرة قامسها رد الحقوق إلى أهلها فلا يدأ مظلمة لآدم ظلمه فيها في عرض أو مال أو شيء من متع الدنيا إلا تحل له منها حتى يجيء يوم القيامة خفيف المحمل من مظالم العباد وفي صحيح البخاري في كتاب المظالم من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أورح سياقا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه ويأتي وقد شتم هذا وسفى دم هذا وأكدت لمال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من خطاياه فطلحت عليه وطلح في النار سادسها أن يأتي بالتوبة في وقتها فإن للتوبة وقتا لا يقبل من العبد التوبة إلا فيه ومن جاء بها بغير وقتها لم تقبل وهذا على قسمين وقت خاص عند غذرة الروح كما في قول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال ابن وأما إذا وقع في السياق فقال إني تبت الآن لم تقبل توبته لأنها توبة اضطرار لاغتيار وروى الترمذي من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن عن مكقول عن جبير بن يفير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبرغ وأما الوقت الآخر فهو وقت عام وهو طلول الشمس من مغربها كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا يمدع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفي صحيح مسلم من حديث إشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أيها الإخوة بعد أن تبين لنا معنى التوبة وأهميتها وفضلها وشيء من أحكامها هذه أمور تلين على التوبة عسى الله أيه ذكي بها ناسية ونبه بها غافلة فلا بد للعبد إن كان يرجو النجاة أن يسلك سبيلها ويبحث عن الطريق الموصلة إليها فأول هذه الطرق وأساس هذه الأسباب إخلاص العمل لله قال الله تعالى كذلك لنصرف, عن لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قال ابن تيميليا فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا لا يكون قبل أن يذوق حلاوة العودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواه فإذا ذاق فعمل إيمان وقوي في قلبه انقهر بلا علاج ومن هذه الأسباب امتلاء القلب من محبة الله والذين آمنوا أشد حبا لله وفي الصحيحين من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاذ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقدله نار فيقذف فيها قال ابن قيم رحمه الله المحبة هي حياة القلوب وقذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها واللسان إذا فقد نطقه وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه فإن المحب لمن يحب مطيع ومن الأسباب المجاهدة فهي عظيمة النفع كثيرة الجدوى معينة على الإقصار عن الشر دافعة إلى المبادرة إلى الخير قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وفي الترمذي في كتاب فضائل الجهاد من حديث أبي هاني الخولاني عن عمر بيمانك عن بضالة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه إذ المرء يحمي نفسه حل شهوة لصحة من تبيد وتنفد فما باله لا يحتمي من حرامها لصحة ما يبقى له ويخلده قال بالأقيل الحنبلي رحمه الله ولولا يكن من بركات مجاهدة النفس في حقوق الله والإنهاء عن محارم الله إلا أنه يعرف عليك فيسخرها حتى تنقادلك ويسقط عنك مؤولة النزاء لها إلى أن قال ما أبرك طاعة الله على المطيع قوم سخر لهم الرياح والمياه والحيوانات وقوم أعاق عليهم الحوائج وكسرها في شدورهم ومن الأسباب الانكباب على كتاب الله والوقوف على معانيه والتحلي بممانيه فهو موعظة وأي موعظة قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الشدور قال ابن قيم أجمع العلم على أن فضل الله ورحمته هي الكتاب والسنة وسعادة موقوفة على قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لهم أجراً كبيراً والتي نعتل لموصوف محذوف تقديره يهدي للطريقة القويمة والهدي المستقيم وفي صحيح حبان من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن مشفع وما حر المصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار قال بن قيم فليس شيء الأنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبور القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته ومن الأسباب المؤينة على التوبة العلم فهو نور يستضاء به بظلمات الشبهات والشهوات وهو المخرج من الفتنة والدليل بعد الله إلى الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالخشية قد زائز على معنى الخوف فهو خوف على علم وبصيرة ومن أراد الله به خيرا علمه وأرشده وبالأخر من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المعاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين قال محمد بن سيين إن قوما ترق العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير علم والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح وقال سفيان ما أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من التعلم ولقد بن رحمه الله تعالى اتفاق الأئمة الأربعة أن أفضل النوافل طلب العلم لمن صحت نيته ومن الأسباب تحقيق المراقبة وما تكون في شأن وما تكتل منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ألم يعلم بأن الله يرى ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن حفظ لله الأنفاس وراقب الله في عموم أحواله فيعلم أنه سبحانه عليه رقيب ومن قلبه قريب يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله فهو على خير وإلى خير إذا خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظري إلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني روى الذهبي في كتاب العلو في جيد عن زيد بن أسلم قال مر ابن عمر براعي فقال هل من جزرة فقال الراعي ليس ها هنا ربها قال ابن عمر تقول له أكلها الذئب قال فرفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله قال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول أين الله واشترى الراعي والغلم فأعتقه وأعطاه الغنم ومن الأسباب دعاء الله فالدعاء هو العبادة بل هو أفضل العبادة ومن لم يسأل الله يغضب عليه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وفي سنن بدماجة من حديث وكيع عن أبي مليح المدني عن أبي صالح الشمان عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب عليه فالدعاء من أسمى وظائف الأبودية لأنها إظهار للتذلل والافتقار والإنرسال لله سبحانه وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك قال القرطبي رحمه الله في صدر كتاب التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة فما دمت أنك عرفت أن الهداية إلى الله مصفوفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة فلا تختر بصلاتك ولا بصومك ولا بجميع قربك فإن هذا وإن كان من كسبك فإن إنه من خير ربك وفضله الدار عليك فما تفتخرت به كنت كالمفتخر بتوب غيره وربما سُبب منك فعاد قلبك أخلى من الخير من جوف البعير فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم أضحت وزهرها يابس هشيم كذلك قلب العبد يصبح وهو بطاعة الله مشرك سليم ويمسي وهو بمعصية الله مذنم ظليم ذلك تقدير العزيز العليم ومنها قصر الأمل وتذكر الآخرة فإذا تذكر الإنسان قصر الدنيا وسرعة زوالها وأدرك أنها مزرعة للآخرة وفرصة لكسب الأعمال بعد إلى اغتنام الأيام بالتوبة والمسارعة إلى الخيرات قال تعالى كم نبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين وفي البخاري بأول كتاب الرقاط من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبير فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان بالعمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك تفكر في مصارع الذين سبقوا وتدبر مصيرهم أين انطلقوا واعلم أن القوم انقسموا وافترقوا قوم منهم سعدوا ومنهم قوم شقوا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب المغجع عن جنبه ينسى بها ما كان من أجله وما ألاق الموت من كربه نحن بن الموت فما بالنا نعاب ما بد من شربه تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه لو فكر العاقل في منتهى حسن الذي يسفيه لم يشبه لم يرى قرر الشمس في شطه فشكت الأنفس في غربه يموت راع الضعن في جهده موت تجالي نوس في طببه ولربما زاد في عمره أو زاد في الأمن على سربه ومنها جنفة الأشرار وأصحاب السوق فهم قطاعوا الطريق عن الله وهم السم الزعاف والداء العضان الذين يفرغون إلى كل رضيلة ويبعدون عن كل فضيلة قال الله تعالى ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول السبيلا قال عطاء أنه يأكل يديه حتى يبلغ بهما إلى المرافق يا ويلتا ليتني لم أتخي بلانا خليلا لقد اولني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وفي الصحيحين من الحديث أبي سعيد الخدري الذي قتل مائة نفس قال له العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها الأرض سوء. قال العلماء ومنها أن من الأسباب في توبة العبد هجران أصحاب السوء عن شقيق البلخي كما في سير أعلام المبلاء قال علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الدم وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار إخواني إن الأيام تقوى وإن الأعمار تفنى وإن الأجساد تحت التراب تبلى والليل والنهار يتراكضان تراكض البريد يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد والسعيد من بادر شرخ شبابه واغتنم العمر قبل انتهابه فالعبد إما متقدم وإما متأخر فليس في الطبيعة لا ولا في الشريعة وقف أقوف للبتة فإما متقدم بفعل الصالحات وإما متأخر بفعل السيئات كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدموا أو يتأخر ولما علم الموفقون ما خلق له وما أريد بإيجادهم رفعوا قوسهم فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه وإذا سراطوها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغرم بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش إنما هو كأضغاف أحلام أو كطيف زار بالمنام مشوب بالنغص ممزوج بالغصص إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزل شهورا آلامه تزيد على لذاته وأحزنه زانوا أبعاب أبعاب مصراته أوله مخاوف وآخره متالف فيا عجبا من شفيهم في سورة حليم ومعتوهم في مسلاخ عاقل آذر الحظ نأفان الخسيس على الحظ الباق النفيس وباع جنة أرضها الأرض والسماوات بسدن ضيق بين أرباب العاهات والبنيات ومساكل طيبة في جنات عدم تجري من تحتها الأنهام، بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار وأبكارا عربا أترابا كأنهن والأقوت والمرجان بقدرات دنيسات سيئات الأخلاق مسابحات أو متخذات أخدان وحورا مقصورات في الخيام بخبيذات مسبيات بين الأنام وانهارا من خمر لذة للشاربين بشراب النجس مذهب النجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم وسماء الخطاب من الرحمن بسماء المعازف والغناء والأخان والجلوس على منابل الدؤم والواقوت والزبرجج يوم المزيد بالجلوس في مجالس البسوق مع كل شيطان مريد ونداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا فلا تضعنوا وتشكفوا فلا تهرموا وإنما يظهر الغبر الفاحش في هذا البيع يوم القيامة وإنما يتبين سفق بائعه يوم الحسر إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى الكرم من بين العباد ولو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام والدخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مذيها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر لعلم أيب أضاع وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من صفح المتاع اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك وتوبة النصوح وأوبة صادقة والموت على لا إله إلا الله بغير ضراء مضرة ولا بألة مضلة إنك على كل شيء قدير هذا والله أعلم صلى الله وسلم وفتاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات طريق الاستقامة المملكة العربية السعودية ساجر هاتف ونسوف صفر واحد ستة ثلاثة اثنين واحد صفر صفر, صفر أربعة هاتف نقال صفر خمسة خمسة واحد ثمانية أربعة ثمانية أربعة أو صفر سبعة سبعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته